والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملك تيمانهم فإنهم غير منومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولاق هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس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 ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مبغة فخلقنا المبغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقنا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إن كم بعد ذلك لَمَيِّتُونَ ثم إن كم يوم القيامة تُبَعَثُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ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 انب للكم فيها فواكه كثيره ومنها تاكلون وشجره تخرج من طور سيناء اثم بد بالدهن وصبغ للاكلين وان لكم فيل العامل عبره نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تاكنون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد اغسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ماذا إلا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل ملائكه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 فإذا استويت أنت وَمَنْ مَعكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِينَ أَجَّنَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُزَّلَّمٌ مُبَارَكٌ وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْذِرِينَ كلا آيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرننا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم نعبود الله ما لكم من إله غيره أ فلا تتقون. فقال الملاء من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء إلى آخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم ما هذا إلا بشر مثلكم يا كل من ما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن طعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم منه وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين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 وما تناج لها وما يستخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة الرسولها كذبوا فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث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 فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا بن مريم وأمه إنه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا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 نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشيات ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين ربهم لا يشركون والذين يوتون ما اتوا وقلوبهم وجلت ان الهم ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات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 حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأر اليوم إنكم صدقان تأياتي تثلا عليكم فكنتم على أعقابكم تنكسون مستكبرين به سامرا تهجرون أَفَلَمْ يَدْتَبَّرُ الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ ألم يأتي آباءهم لولين؟ أم لم يعرفوا رسول لهم فهم له مكرون؟ أم يقولون به جنة؟ بل جنّ. وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض وما فيهما بل تيناهم بذكرهم فهم مع ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوه إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون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 فاتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد لذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع ولا بصار ولا فئدة قليلا ما تشكرون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 وعظامنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين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 Seyقولون لله قل فلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجيل ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون Seyقولون لله قل فأننا تُسْحِرُونَ بلَتَيْنَا هُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَدًا وَمَا كَانَ مَعْهُ مِنِ الَّهِ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَاهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعال عما يشكون قُرَب إِمَّا تُرِينِي مَا يُعْدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِ فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ عَلَاهَنَّا أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ إِذَا فَعَلَ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِن هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وأعوذ بك رب أي يحضرون حتى إذا جاء حدّهم الموت قال رب ارجعون لعلّي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن رائهم بغزخ لا يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ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 فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سُخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا إِنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ وَكَم لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ قَالَ إِلَى لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ A fhasibtu an nama khalqan kum abathu, wa an kum ilaina la tujul. Fata'ala al-Malik العرش الكريم ومن يدع مع الله إلهنا خرنا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنفس خير الراحمين